لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا أنزلنا هذا القرآن ما أعجب إلا رآه خشعم متصدع من خش. يا اللّه. استنى. إذا كان ترجمة <تكترك> uh ودخ الله مولا